بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قصيدي بحر نور محوي وصلى الله على أو بحر نوري علم عرفانا كدرك غورناك غير علم الله سبحانه وصلى الله على ذات باكي قدس آياتا كاخلاقي بسنديدي جنابي حي منانا من وصلى الله على او حزرته صاحب لات كأعلى معجزي قرباني بمن نور قرآنه لتاريكي شوي كفره بيقدم لمعيه هزارو هزار سيسطو بيستو دنيا تراخانه ترايك نور بيتشوني ممدي بابي بي وابي ترايك دستي قدرت خوشيكا بوتا أبد مانا تعال الله بدو ذهبو كهدو عالمي داقر بناظم بمكمالي عزم وجزم شوكت شانه لقلم هم ما زهدي دنياي تمشاكا كياكلتنا نجوب قوتي يا خرمه دوسدان مهمه غير ذات حيل همتي انيا الا لبر ام امه بهمته دائم باحزانا شمد حيكت بكم لايقبته أي خير خلق الله مني بخيرنا لا لايق كجبريل سنة أخواني بياني جوري خلقي كسي آيات لشأني ب نمقدوري منوتوية نقيشي قصة صحبانا لا مسيحا أمبيا يق يق بقومي خوي خبر داوة لباش إيما كدي أو فخري أكوانا نعوتي خوي نعتي آل صحبي وجوهر درجة لدرجه يعني كتبي منزلي او انبيايانا شهار رهبان كاهن هاتفي غيبي بيكتريان ددا مجدا كجنة ديت الدين دي الدنيا بمنزيكان كتشريفي قدومي هات الدنيا بارشيكي فيز لهوري مرحمة باري كآثاري نمايانا رشيني آقري برداي عمري آقري زردشت ببرقي بو كشق بو تاخي كسرا بو بو بويرانا دليسو تا بزردشتو بكسري كسراوی گريا او اندبح رساوانم لچاويدا بو اتانا اتوش اي نفس بطينا بباجه دلمسو تينا لبركسرو كمي دنیا بس امشيو گريانا شفاعي نوحه شفاعي نوحه بوكنعانو ابراهيم ابو عزر رسول الله شافع به شو باخذ موچ بيگانا بقرباني رجايك بم كراجيبه محباببه رجاء قرباني ياسب يتسرخو ما نخو ما نا كليم كليم شيا مسايا كليم اريني كفرمو كليم ارينيكا فرمو اريني انظر اليك كليم ارينيكا فرمو هر جوابي لن تراني دي مشربو محمد بي طلب بن روجي وشانا عروجي عيسوي عروجي عيسوي تا اسمانو شمس عالمبو روجي عروجي احمدي تا لا مكانو شمس جانانا لظرف يكنف فزدا لظرف يكنف فزدا صد هزار اندر هزاران صال زياده البلكو ريتيكاتو رجعت كاهر أو أنا. الله ما وصامح بيه في ميل لظرف يكنف فزدا بقدر اوندي هناسي همجي لظرف يكنف فزدا صد هزار اندر من نازل من أمسط هزاري ما وصلت شوي هنا والله. هزار عند هزار هزاران صار زيات البالكو ريت طيكتو رجعت كاهر او انا في غمبة خاصه من الدي سيرامي عراجها هل لو أنا صار مجنيا بتشدو بيتي شوا؟ شريك شريك بوهموش بالوا جبريل ذي القوة بجي ما أقول ريت ده يقد. خزم ميداني سلطانة الله في غنبار أخوة صلى الله عليه وسلم بو معراج؟ بو خزمتي جبريل بني أو برويكا لولاواءك لولبو وكوتو لترسيخوا أخوة كنزي بوينواء او نأترساء ماذا بو بوخمو شابالواء جبريل ذي القوة بجي مابود لرعدة خزم ميدان سلطانه کجیز اعتباری نوری بیشونی لسرباری که هال قرثاب دوری شمعی خواه بو با فروانه قبولی لیکرای هر چی رجابو پیدرای هر چی عطابو هاکره هر چی سزاى اکرامی میمانه لگو هر خطوی کا تحصل ل علم کی ل دنیکر لهی اوسر دپرسی روحي حكمة نوري إحسانة الله أكبر خوشي استكام خوش قلمان وصامحين